يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعطون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قديلا ما تشكرون قالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بالطاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم هم إلى ربكم ترجعون ولو ترى يُمِرُّونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ مِنْ دَافِعِهِمْ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا ولكن حق القول مني لاملا ان نجهن نرى من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان ما نسيناكم وذوقوا عذاب القلذ بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسفحوا وسفحوا بحمد ربهم وهم لا يستشكرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا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 وَقِيلَ لهم توقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكثر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريك من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهتون بأمرنا لما صبروا